وشر الأمور محتثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أرأيتم هذه السماوات وكيف رفعت وقامت بدون عمد أرأيتم هذه الأرض وكيف استوت وجعلها الله سبحانه وتعالى فراشا أرأيتم هذه الجبال وعلوها وعظمتها ما مالت ولا سقطت منذ أن خلقها الله سبحانه وتعالى ومع ذلك فإن هذه المخلوقات العظيمة يختل نظامها وتهتز أركانها ويفسد أمرها إذا وقع في الكون أمر يخالف الفطرة وتأمل في قوله سبحانه وتعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وما سبب ذلك أيها الأحبة الشرك بالله عز وجل ان تصرف العباده لغير الله عز وجل وعلى هذا الاساس كان اوجب الواجبات على العبد معرفه التوحيد وما يضاده من الشرك ولهذا اشتملت كلمه الاخلاص كلمه لا اله الا الله اشتملت على اقرار التوحيد ونفي الشرك على إقرار التوحيد ونفي الشرك لا إله إلا الله نفي وإثبات نفي للعبودية للعبادة لغير الله عز وجل وإثبات للعبادة لله سبحانه وتعالى ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ولا يتلفظ بهذه الكلمة عند الموت إلا من عاش على نهج لا إله إلا الله إلا من عاش على نمط لا إله إلا الله ولم يات نبي من الانبياء الا وامر قومه باخلاص التوحيد ونهاهم عن الشرك كما قال الحق سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت اي اجتنبوا الشرك ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ومن خالف هذا الامر ايها الاحبه ووقع في الشرك وأشرك مع ربه سبحانه وتعالى احدا كان له أفضع عقوبة وأشدها وأعظمها إنه من يشرك بالله كما قال الحق سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ولو نظر الإنسان في دلائل عظمة الله وتفكر في آياته وآلائه وسلطانه وملكه وخلقه وإبداعه سبحانه وتعالى لوقر الإيمان في قلبه حقيقة ولكن أكثر الناس لا يعرفون قدر ربهم سبحانه وتعالى وبالتالي وقعوا في الشرك وأجاز لأنفسهم التبرك بشجر أو حجر أو قبر أو عين أو أثر وذلك كله لجهلهم بعظمة المولى وقدرته سبحانه وتعالى جاء عالم من علماء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخل على المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والماء والثرى التراب على أصبع والخلائق على أصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه والنواجذ هي الأدراس الخلفية من شدة الضحك ظهرت هذه الأدراس تعجبا وتصديقا لقول هذا الرجل ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فبالله عليكم أيها الأحبة هل يليق بمسلم عرف قدر ربه سبحانه وتعالى أن يتعلق قلبه بغير الله أن يستغيث بغير الله أن يستنجد بالأولياء والانبياء والمقبورين أن يتعلق بالقباب والاضرحه هل يليق هذا بمسلم أن يطلب الغوث من غير الله عز وجل فيقول وما أكثر هؤلاء في أوساطنا أيها الأحبة يقول أغثني يا سيدي فلان بدلا من أن يقول أغثني يا الله يقول أغثني يا سيدي فلان أغثني يا رسول الله وغير ذلك من الدعوات الآثمة والكلمات الشركيه هل يليق هذا بمسلم وقد نسي هذا المسكين قوله سبحانه وتعالى وان يمسسك الله بدر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ونسي هذا المسكين الذي يتمسح بتربة سيد فلان وقبر فلان نسي هذا المسكين أن النبي صلى الله عليه وسلم على جلاله قدره على جلاله قدره صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا من هذه الأمور لا يملك شيئا من هذه الأمور فقد أمره الله عز وجل أن يقول لا املك من الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيبه لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون فاذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم ايها الاحبه لا يملك شيئا من هذه الامور فغيره من باب اولى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرزق ولا يخلق ولا يشفي ولا يجعل السماء تمطر فغيره من باب اولى أيها الاحبه الملك بيد الله عز وجل والأمر كله لله من قبل ومن بعد ولما كان الأمر بهذه الصورة كان لزاما علينا أن نخلص العبادة لله عز وجل فلا نتوكل إلا على الله ولا نذبح إلا لله ولا ندعو إلا إياه ولا نطلب العون إلا من الله سبحانه وتعالى وهذا هو الإسلام المنجي من النار الذي ينجي صاحبه من النار أما الإسلام الذي دخلته الشوائب والانحرافات العقديه فإنه لا يحمي صاحبه من شرر النار لأن الله عز وجل يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أما الذي يمرغ وجهه في التراب عند القبر ويذبح لغير الله عز وجل ويتمسح بجدران الأضرحة وشبابيك الأضرحة ويستغيث بفلان ويعول على علان فهذا لا دين له ولا أمن له يوم القيامة أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا لمعاد رضي الله عنه يا معاد أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قال معاذ الله ورسوله أعلم فقال صلى الله عليه وسلم انتبه أيها الأحبة يقول صلى الله عليه وسلم فإن حق الله على عباده أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا هذا هو حق الله عز وجل وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فالتوحيد أيها الأحبة توحيد في عبادة الله عز وجل هو أوجب الواجبات هو الأساس الذي تقوم عليه الأعمال الأخرى هو الأساس ثم أعلموا أيها الأحبة أقول لكم اتقوا الله عز وجل اقول لكم اتقوا الله عز وجل وأخلصوا له العبادة واعلموا أن من ورائكم جنة ونار واعلموا أن أفضل أعمال أهل الجنة توحيد الله عز وجل وأقبح أعمال أهل النار الشرك بالله عز وجل جعلني الله وإياكم من الموحدين جعلني الله وإياكم هدات مهتدين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين اللهم اجعلنا متبعين لسنة سيد الأنبياء لسنة سيد المرسلين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا رب العالمين اللهم احمي عقيدتنا اللهم احمي ديننا يا رب العالمين اللهم احمي إيماننا يا رب العالمين اللهم احفظنا من الشرك بكل أنواعه وأصنافه يا رب العالمين اللهم جد علينا بالفضل والإحسان وعاملنا بالعفو والغفران يا رب العالمين وطهر قلوبنا بالإخلاص طهر بواطننا بالإخلاص يا رب العالمين وزين أعمالنا باتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وزين أعمالنا باتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحومه واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما معصوما من الشرك معصوما من الكفر معصوما من النفاق معصوما من الكبائر معصوما من الفواحش يا رب العالمين ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروم اللهم احمي المسلمين الحفاة واطعم المسلمين الجياع واكسو المسلمين العراق وانصر المسلمين المستضعفين في كل مكان واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واقوموا لصلاتكم ورحمكم الله